124-أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 125-ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيه وإنهم إلا يظنون 126-فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولونها يَشْتَرُونَ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا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 إِلَّا لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا 121-ثم توليتم إلا قليلا منكم وَأَنتُم وأنتم وَإِذْ 122-وإذ أخذنا 121-لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 122-ثم أنتم هؤلاء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 119 اللَّهُ الله بغافل عما تعملون 110-أولئك الذين اشتروا الحياة فَلَا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم